وَالقُ اللهَّهَ فِي أَن يَم م ذُدَات فمَن تَعَججَّلَ فِي يَمَِّ فَلَا إِثمَالَيْهِ وَمَنْ تَ أَفَرَ فَلَا إِثمَا عَلَيْ لِمَن التَّفَاء وَاتَّكُ اللهه وََّمُ أَكُم إلَيْهِ تُحْشَروط وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ تَعَاثَرَ فِي الْأَرْضِ لِيُبْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ 117. قِيلَ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جهنم ولبئس المهاد 118. ومن الناس من يشري نفسه بثغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلمون ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور فالبني اس كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ذُيْنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 112. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 113. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم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 117. مستهم البأساء والضراء وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 118. يسألونك ماذا ينفقون 119.